وَكَذَلِكَ أَنزَلناَّهُ حُكمَ النَّ رَبِيّ وَكَذَلِكَ أَ جَلنَّهُ شُكمََّ رَضِيّ وَلئِن التَّبعَعتَ أَهْو أَهُم بَعْدَمَ جَ أَكَمِنَ الَّمِمَالَكَ مِنَ, من اللهَّهِ يوَلون من الله من ولي